إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين أعتدنا لهم، أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا آية نهار مبصرة، وجعلنا آية نهار مبصرة لتبتهوا فضلاً من ربكم ولتعلموه عدد السنين والحساب. لَهُ طَائِرٌ فِي عُنُقِهِ وَأَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهُ يَلْقَاهُ مَشُورًا إِقْرَأْ كِتَابَكَ إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَأَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حسيبا ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين هتى نبعث رسولا وإذا أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدمي. وَكَانَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ أولئك كان سعرهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وأكبر درجات وأكبر تفضيلا